بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على زيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فبعلمنا بما جهلنا وذكرنا بما نصينا بفعله يا لظيف بصرات عصر معنى كريم شبانها صلوات الله وسلامه علي اذا طول حدود حدود عباد الله اله الدوم يوسف ما وجدتم انت هليسين لون الحد حكس وعفس وقفت ازلت او هليسين ما صنعت امه اتو هليسين بس او حمر و عمل تيمين او ومواعيد حد استقل او كريه في لو حالو في شعور الحدود الحدود عباد الله لا اله الا دومس او سد عايش هيك ايالايان فراو ما وجدتم بذاته و له للحد حتى يعني مدفعا وحلوه ريوه وليسين معنا تأويل حيالي قاله تأويل انت له لا يا ريوه هو حد كريم حيالي يبهي سبحانه وتعالى كريم وعفوه إذا يحب العفو أسجع لي هاي سطر إليه واجع صدر إليه واجعله لأسهل إن الذين يحبون أن تشعل فائشة في الذين آمنوا لهم عذاب غليم إليك وواعي تكي جعل وحرارة عاية تكي عيكي زفارة عاية وعيكي زفارة عاية أو تكي عابي عني أنه رسول الله يشيشي واجعل أنت شيئا الزائشة في الذين آمنوا لهم على منالي منه منها سدرات عيدان يا إليه يا ما لجعل إن لفافه أو يعني <تكلم> وعلى رجيها مثل هدي خفصه ماله من تحاته وحاصل الله وديه على الصنية ها الدين شاء الله ان شاء الله هيقوم مود وهزقك ان شاء الله يا هو معنى حد من قره على زينه الناس في على الهواء حاطه كل شيء حصل بالشيء زينه ما د المنصران وعلى يعني سويتين وعياض هزقني انا سويتين على فنه يا عشان برا الناس اسقاري اشط اشط إذا ابتليتم فاسطيرو ماذا ينودي إليه لإبتلايه بس أستوى أستوكاس أمراه نحن سوبسي محاجة الشيء نحن الحساد مرسوب اسكالات المعسمية اللوات وعني زنمي اللوات مرسو سوبسي وعيال عاسي نسبهن وعيالي معاي اللي عيالي. وعيالي وعيالي اسكنا لعايب لوم ليه هايو تنوي أسهر صلى الله عليه وسلم قال لكن وحشت قريبا يهي منك وحاسر سوبي حديث معروف أهين وحنكو معروف أهين اللي يقاند الزيهي أوه خمرا أباس يهي الزنول أو إمان الشرموت أو أفتد مكتعا يهي جبكا فخواها مارا هذه الزيهي وقبئي بشغل في أسهرهي دماؤنا شعوركي في السياي وحق الناس أبريتون من ما نشعوركي في السياي نفاسي يعني موظر عندها ملغة داموصة هايو أسطر ملغة أسطر هايو يعني الأسطرن هو واجبة معيني نفاسي وكالي أو لايها أو تذكر الله أو ليهايو أو تذكر ديلايو الليخانو يعني من عسيله و شرموت حقات انتبهيهن خمروله ماليه لهم يعني اصله يواهين حدي لأسطره وكو ماني عكاس وكو خوغا حيالي تيمر لأسطره لأسطره وكو خوغا تاتراتي تيمر أسطره يكاس ماليك ايه ايه مرسلاتي انتظر أبي هريرة آل الوريه رضي الله تعالى عنه حديث حسن عوائد صوبنا صلوات الله والسلام عليه وآسرين ادفنوا موتاكم واستغوا من الصالحين ادفنوا ادفنوا المسلمين توا الله إله أمري أسلح ضعوة موتاكم كويء انت بوت المسلمين على الوضعين واستغوا صالحين فالجول أصالحة تحدونك الجوة دول أصالحة نأحوه في الجوة إتفنوا الجوة أيها المسلمون موتاكم كويء انت المسلمين توا الله والله المسلمين توا واستقوموا قام تعدوا كل دول حدودك دول حدودك دول فاس على هنا وصوبن ثالث ثالث جند وثالث موارد وحاليراك وحق الهي وقول يا لها لك وحق الهي قول الضامك حصانك صوب عند اليمين فضل ترجات انت الصوف ضلاله هو حضرنا انت ضلاله هو حقيناه عقود وفي ومنه الضمك الى عبد واصل صالح ال ها ليس صالح انت مو طرق ده هو امان على الطرق امان واشتغل مسال يعني حبيبي ليدي ما يعني المرء قومه <تصفيق> صالحين كما اللي قومينا الوضع تدعيس ماه جماعه اموات وصالحينا جماعه لودي اسمع فينا بان يقولوا بدون عمل ان ماها عظيم قد بحز قد بحز عظيم شيء في دوسه اللي يعني ان او في صالحه بدر يسي افتسي المدو اما كما دمان بالصلح عايز عليهم ببن قبل الوادي افتسي المدو و جيس بل كان قرانات بدر دي مغبر من صالحه دول رسوله ابو ال يقار بتقول انا حبوني المشهور تنحي ان انا انت صالح اجري ولي اسعى النساء السيسي اللي توليو ما الكلوب احض ما الكبير بقى هذي غبغبور مغبرة ديشي والله محلطان وصيبها بصوفي عملها بصوفي شفصوفي واي سوما لا اظنوا هتوه جدا سويا رفلن والبي يعني المشاقات يعني كن قريها عليهم صلاحة وشفصوفي دريس كيسا لجعلها دريس كيس محلوه جعلها من الهيك عبصري من الهيك عبصري و أمرك إليه عصر دي أصلاحي سانت رابير ننكستو ميسجرو حاجي عليه أن يدوم لا هذا نسكوم سارة في ذلك انتظبت ان يدود يعني ان ينصالح وقليه إليه دورتي ان أكتش بسكدوه وقفص <تصفيق> <تصفيق> من الأول مغعيسي من المبتدئ فبرغيس ملكدو بسكدوه كراهي وابدعيه فبريغاني ملكه يسكتوه كراهي وواهي من فاسق اه معروف الايغان وقفتل سكتوه يعني كراهي وواهي افضلتوا حوايب افضل يعني قدروا او بلسك وفضل بضن مغضرة الحوايش او بلسك وفضل بضن يه افضل اه يسكتوه فسولاني واريغاني محمد والوجيه ده مغضرة او فضل عودتها ميزولي يعني كسنطة هاي والعوجي هاي معناها وها افضل يعني بلدك حواشي شيء ماهي افضل بغل حدود ماشي افضل بغل نوالعوجي هاي ماهي افضل بغل نوالعوجي هاي للمسلم اه كفار حوال, حوال كفار جاء حواشي هاي اندوده حرام وايه والجار اللازم مش بيدو حرام الرجال حدد انه البيوت ادلاك وما حد شيء يعرفهم قالوا في مايو مشيميك مل او يوني وقالوا من حواشه و منهم هذا اللي بيدو اذا يا اما سلي جاره او يا واصل دبال حوادث نواف وصناكم ترضوا يصير انه ممكن على الجره بده قالوا خبتا ايجار الكنترال عمله واي محاوه ساسل واي سا كفار كم حرام واي كذلك كفار صبر المسلمين اللا كان حرام له واي عقصي من المسلمين انت حواشوه اللي دون يدن مبنانا محايري نروح رضا الله وسلامه عليه فإن الميتة ميتك لتأذى واقلف كوها واقلف سباها بجار السوي درس كحون واقلف سباها فما الحي ونكي نار سلسق نفسهاي بجار السوي درس كحون نكي نار درس كي سلحون سلسق نفسهاي حدث نمتنى درس حن أسوء لفسها أسوء لفسها إن الميتة الميتة يعني يتعذى وقلبتوها معنا وقلبتوها. بجار السوي درس وقلبتوها السبب جار السوي جار السوي جرس كي الحماي جرس كي الحماي إلا فضاء معنا سببية معنا جار وحن صغتيسي وقلبتوها من رن او لذا dificilo <تخفز> مراتب تسعه <تيساً> يعني اسفراش متعنكه للطوها اول شيء 340 طاي فرافاي ما يعني منك يعني اعداد في ضمان تس درا ديال ور في زادون اد غورا باكتريس اد غورا همس لو بديس يعني توبطوها وكيحن ادرغيسي ادارك الاعداد التراددي <سؤال> توبطوها همس ور فيس وصلناك اما ها قابنيس درفيسي واو كوبيناي امرتني بدي او ميره ا قابنيس ا ولدي دابا عنت قشره ما حق شنو قضىها ضرر في ما يعني انت يعني اسين لو ماشي يعني دك كل الهور في هذا السافي حمايه اذن الحي ديك نورس والطا على الجاري السوي اللي يسكن هون شو درس حقاش لي درس هو ألسلطة اختارني درس حون اكتشي درس حون اكتشي ان مما تتبع علي درس حون اكتشي من حون اكتشي انه ودون درس كالي طفحون اسنقانين هذا مما انوشي نصاب لي ما نصدس احي انت لو ادوك وا مكين يا المقدسة آه. من الدخيرين والإلهي دخلت من الدخيرين والرئيسوك دل معه جلس كالفيريا فقم ايه قول هدونا انه جلس درس هوايه فأدي أسحابتها في وايه قتميت لوقع يا رسول الله منك السالحة آه. وإلهي دورتي وإلهي كعبسوي وحقي إلهي إستقوصي دمس كيسي صالح كاس على إلهي دمس كيسي محما أنفعه آخر محما أنفعه نوي وحسيري أسلحة وحسيري أدوك مقام فعي دمس كيسي مقام فعي عميكة صالحة أدوك, أدوك وحما حابت معينها الدول ما هو تراي تقوديسي علميسي عمل بالكيسي أخلاقيسي أرجعوا وترايبك السنانك آخرنا وأنفعه نت صالحة آخرنا وأنفعه آخرنا وأنفعه أي وهابي مهلا موت لما ترايب العيانه ترى عيسي أدومي وأصبق خويل حديب آخراً وأصبق ترى صوباً أنتسي آخراً هديسك أنفعي أدوم هديسك أنفعيس آخراً وأنفعه عايليسي أدوم فلو نبتوها أي ما لو نبتوها أي نبعيسها الهلاء دوريسكيسها الهلاء ويجديس قابلكها الهلاء آخراً سريني هو أي عايلي رسوح ترىي عليه الصلاة والسلام. بوركيسي ماشي يا ابو جي صغوا انبوركيسي اپكو كفيلي نوركي نوريا انبوركي نوريا اسمح ترينن ولو كفينا لا هاي وكفينا لا في صراخ منهم بس الفيديو هون يعني نبر انبوركي ادوي يا فيسي صالح يا خويمي ثالث نك صالحه دكيزه تا هوتره وتا صالح هو هو صالح تقول موضوعك وعمل فش صالح عنده قوات الامام صالح يا هو كل موضوع النودك وعمل فشي واحد بس كلام ما انت واسي ادوج يعوت مهما ترى مهتراي هل ينفع في الدنيا عن فاي نيصالحه الدوب ومنفعاه قالوا نعمله على كذلك ينفع في الاخره من ظاء من مخاوي عسليه يعني وعناوره عرض ضوء دهسكه ودهسان على دي يو على را الدنيا الكريته في في انواع يعني احد ما دهش أحد إليه ريس وإليه مجرى وحا خفك أنه رأى عم الكيسي وحا كاس عم الكيسة أنفعا فأسا له ريسة واركا وحا يعني للصنية ميكا ميكا ولي ريسئة ميكا, ميكا ولي ريسئة وحا لو صنية يناس أنا قصدو ميكا قبور السالحين الزبور الالثالحين انا نتى ان عبائل ايصالك ايصالك ايصالك ايصالك 누구 الزبور الالثالحين اليو الكارӯ ماشا اهل وخائر الذي يعكسين ايصالك ايصالك دوق الالثالك م 편 الأمر ايكا ما هي قابل قابل كولتي يعني دمش كودس بديها وعطوا بديها صبرو كانوا توصلا صبرو اهان لو لبركاته خيال في الهي اكتشوا كسببين سلاح بتوصيل سبين ان لبركاته و ايجانو التوصلا صفاع عشو مغلوق يعني كواش دولي ان هو الافهو و اعدا يعني دبك اوه دبكو دل عبسه هايو وا شو الدنيا واخدها ريح كل على الهواء الناس لو جس جس و يراق عالي على ديسي وحم جو عمره يكره هوا هو يعني اثر هو يعني سحاب ظل حق مين ما هات و سحاب ظله ناقه الجو دي و الجو حوال هو مرعيش ألودو حوال ألودو ما في قبر ألودو ألوده تذكير يهدو وثمت بعد دغال حاماها إجليسي يعني إذا دغال شو أذكر ألودو معنى كل ألودو أوليسي تذكير ألودو أهل كيدي وإليهي حاماها ألودو علي كان ذكرني شو هم فريق بعدين فاست وعيت ايتري يعني وخلينه ملم في انت دي روطي الا واحده يعني دوله فورم الدواء كانت روطي فورم الدواء ما لها ما يواسين معنى فروت الدواء ما انا نهال ما دي واثين ما في عن اوروت المنتهين وفرنا ما ما في عن صواب ما ما دي علشان عدت منك كريس تك كعاي خبريات حضور التغيير دي طول بكيا سنه كانتي شكاسي مرتي واهبرجي ما اور فور نو قبر اوروتو دبي وواي كي وا فتر بعدي وهيقتين باقي وهيقتين من اوضه الديليجري دت اوضه الديليو دوله بيجت لازم اولوريا يصير دي اعمل خطه بو هيا جواب عمل هاي دت الديليجري اه بعدي راسه يعني من من سيف سيف يعني, يعني فاسي من عامر طول من بغره ابن عامر الايد ناس صفر صفر فاضي خاص خاصك تثب ديوي اوغادين مقاسه ما في دوره مقاسه meio امبار طال متوفر يعني ولا حد او شفي راس نسيه اكيد ممكن مركز في المهدين يعني جوه نكاس عكس نسيحي بعض العلوماء وعي أركان صالحين تبركوري ولكي سبع لموت أسرك مركيس بعد وعاس ما فعل الله بك إلهي ما عاش قفالي سس إلهي يقول معاملوه إلهي وعاس لي إلهي إله. إله. إله. إله. إله. إله. إله. من من حبلوها يعني أكس الودو ملك لوصي غابركس الودو حبلوه بكاتن وغيراني فاسخة سهاينا فاسخة سهاينا وفرعوني وليبعدت في فرعون تقعدت خورك أغاين وحياوهن الأنواع العذابهن الأنواع هذي اسكو ريمادين فقعدة شرف كريم شرف اللوحان هيو انت كدون حالو برضو تحن ايهين تسكو شمال سير لما وحال رجها اللو دوه صالح انت قبر واضع اللو دوه فقعدة مقدسة وحال راجها صالح انت على كلها الحديث جاء وحالة كالسيء يعني عمرك صوبا اندكبوريو قولا رقل يراغو ذاتك شرطه الساحبه ويو يعني رئيسو بهاين استعنامتو هذا الجاري لغا سكره وقفتا ياتي اللي كيسد سكره ويحديثه صوبان عايز عايز نوالبا نكيس راعو عمركي هده الشرف هاي شرفي سيالها همهو قدنيها هده من فيعانها او هده سحمينه وقدنيها وقمها كبتاء مغار كأركيزي بركيزي وحالله رسوع يا يا ليل بركيزي وحاللهي كتوبة للوجلدي كتوبة للوجلدي انوجلدي جلادكاس أو يا الهي السيء بحقص انتي خطو ملها سارها وقال ننكوها القرآن الوجلدي كتب حيثي الوجلدي وقال ننكوها ملها سارها مغالي بركيزنا كوالا قديم كابني من كانت وخاته وخاته من كانت ساعة من كانت كواسئة خاته كده كده بديت كده كواسط يعني همان وي معايا المخاركيلي بركيزي كتابه الوجلدي في كتابة المجنة لي مضح على سارها يعني واضنة نفوها شيخ لاتي وقفت على غرينة يعني ولا تديها شكوخاتها ولا تديها كمان قلت فاكتها وغل حمها عدوض قفت لكسيد درم ماها الا ما ديلة رواية عليها انت قول عالس الساحبي كتابة الساحبي كماركا ومقاركا قليتنا خلص الساحبي قبص الساحبي ربتنا يعني على الهام يدخل وغوصيه في نقال نفع وقلوك اسمر سعاية واحد فهدرا البي يعني يشرفه اهل الخير دواش دودي الدرسكو دو تساحب دودي الدون فخير الوجارة يعني وقديسة من الحن ولا تسحب بديا برينو ولا تسحب بديا برينو ولا تسحب بديا برينو على ساحبين ساحب وحنو اعتبارا لي الغرينه بالغرينه يختتم لونك مرينغا فرينش خضراء عاملة فرينش سال سالحه صح سبحان عليه وعلى اسئله في خروفه في خني في مسار أنا كل ذلك أو ضغال في <تصفيق> الودري في مسارعهم بكانوا لغت دولي ما شاء اللغتي معنا ما شاء الله يعني لغبي كل الودري ألوان ما شعيف كل الودري أو إدعان ربنك في العين كل الودري ما أسكدوا دي قودهم ياسكدوا لاي ما أسكدوا إدفنوا القبل ادفلو حدوها سيصوبنا صلوات الله وسلامه عليه الغضلاء مالكاس ومالعيسي نريد اسدهاي ينطلو حدى هادي مالكالي هادي معنا انت احب لو دلي وحب كيلي كدوها انت كدوها كل سحادي وانت الطوات ادي وشي اخو جهتها نروى ادنا في مسارعهم مايشي ادنا اعودي باعي مَاش لین سحن ذا عي أو غائте مَاش لین سحن اُقُر اوا بحي من خارج من خارج احمد اور أد Tolkien مَاها قودوها مَااش وغائك الودين اهلا والوظا معنه مَاشamorphpieces اور يقول統 Flow نبينا رسول يونے ہیں سبب تہل اصح cul ان antig já sefer مدينة قبرية بطيئة على الكاني قبرت المدينة مدينة حواكي ادي وبطيئة ايهاد قالوا صوري المهلو دوغة أه. اهان ماكي كانوا واحد تقدراتي دوحسري يعني ما هودي لكو دوغة على سوولين حيالي ماشي هودي او البضان على كل حال الضضر لأنك مهل الدولي وكل الدولي وأمرك على شهيد ماذا يعني مهل الدول كليكم غيدني وأمرك عيسى على كل حال وعلى وضع دي قودي يعني إذا ماكو هيري إذا إذا ماهل الوريو وقال انت الله أمرك أولي قم بركيز الصلوات و واجب مهاها اللهم صل على الله قد ماني في اناء لا اكله ولا احرمه سبنا هسنبراه سينما عيشه ولا خمينه أخالهاني خمطناني صوت ثاني صوت ثاني, ثاني حوالا ببقى فصائع عليه الله رسول وقاته صلواته الله وسلامه عليه وعاكم فيلم احكست كتابك في اما مغوبة اذنكي الصالحين كثره من الوصايا كل بلد خطوه او السماء محمد في الهراء وعاد كل شيء جعله جري صبحيه جري صبحيه فجر و طشاي ادامك تسوى نظام دواء وحسني هيكون لما بوق صار وفي جناحين بعدني سي هذين حلوين تحديث اراين لا اكله من مايو ولا احرمه من حل مايو حد اضواء قدمان لمغوصا املاص غوصار في اناءين وين في حديث هذا حل الحديث هذاين وحلكم الحجران لا مايو ولا احرمه حرم ما من العنايه حرام مقيله حراما اللي بدنا اياهي هناك حلال هي لما غصاره وحرام ايهن حديثنا نبقى على الدين نكون عليها محاين في باقي بده هي امور اللي راضي او حلال اللي باقي مها طول عنواني نبي او معمايه سوري نبي او احسن اجري الدوخه وحداله فيعه زائد براحت ومعجدي فعل مضارعته لما معاه سد ابوخه الدوخه نعمل الكيدي ونسكب لايريو نوي متعلى الجليل وعالاي رجع لاي وحلي ادوب عقادي لضبط في <تصفيق> لا يا ريستو هاي هي سلسي الدور الله بحجاله الجيناه بنعم هذه ابو بحجاله والا لله على هذه الصوره عالي انسانك وكلمات اللهم يا لغو يغنم به سببه احاديث فاسكري اه قفر اللهم ولا لوم طرقتي السقول ورقصي اقشار اشنولام في بعض الشيء الله ادوك هذا المراد في حق عدي والجديد حديث في عائشه رضي وعلى الحديث عائشة في في أمير وحالين وحاسقوني يعني أمال السوق دار وحجران أسقوني دار أسقوني أمال أمال في السوق وحجران وحجران وحاسو يالي إن البناني أتعديها هيو بكي أخياني او صعقى ملب اسوف وقال بأموكيني قلب ووضي بالرخات الأهان اه يعني اسويه ادني او حس اهي شي افضل واختقاسي وحا افضل ويهلك رسعاي ادني لا اكله في المان في ايمان واحد بمعنها وحواه ملب ايه وحس اهي ايه وامه اكاي وركان ها ها هاي نبيها مربيعانا ها وربيعانو حرمال مكديراه حرمالهكو جرام معنويو حاجه مركنو غصابو عاد ها نو غصابو على في بضنان مركاسي فوق سن عوليس عايش كل مو فوق انظريه بها معانا كولجين امام لو هناء